قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم, أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق, الخلق ثم يعيد قل الله, قل الله يبدو الخلق ثم يعيد فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق يهدي يَهْدِي لِلْحَقِّ فَحَقٌّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يهدى؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يتبع أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظنا إِنَّ الظَّنَّ لَا يغني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 تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من بل كذبوا, بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما كذبوا بما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم.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 الله لا يطلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم ولكن